وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تلهى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذكره فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٌ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٌ بِأَيْدِهِ سَفَرَةٌ كِرَامٍ بَرَةٌ قتل الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَةٌ